وَيَعْلَمُ مَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَأَعْمَالِ عِبَادِهِ وَأَرْوَاحِهِمْ وَهُوَ الرَّحِيمُ بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْغَفُورُ لِذُنُوبِ مَنْ تَابَ إِلَيْهِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَالِمِ الغيب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 فقالوا عنها سحر، وقالوا على رسولنا كاهن ساحر شاعر، اولئك المتصفون بتلك الصفات لهم يوم القيامة أسوأ عذاب وأشدّه. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويشهد علماء الصحابة ومن آمن من علماء أهل الكتاب.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 وقال الذين كفروا بالله لبعضهم تعجبا وسخرية مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هل ندلكم على رجل يخبركم أنكم إذا متم وقطعتم تقطيعا أنكم ستبعثون بعد موتكم أحياء أفترى على الله كذبا أم به جنة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 وفي الظلال البعيد عن الحق في الدنيا. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَ خَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن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 وألنا له الحديد ولقد أعطينا داود عليه السلام منا نبوة وملكة وقلنا للجبال يا جبال رجعي مع داود التسبيح وهكذا قلنا للطير وصيرنا له الحديد لينا ليصنع منه ما يشاء من أدوات أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ان اعمل يا داود دروعا واسعه تقي قتليك باس عدوهم وصير المسامير مناسبه للحلق فلا تجعلها دقيقه بحيث لا تستقر فيها ولا غليظه بحيث لا تدخل فيها واعملوا عملا صالحا اني بما تعملون بصير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 والذي يميل من الجن عما امرناه به من العمل نذيقه من عذاب النار الملتهبة يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ يَعْمَلُ هَؤُلَاءِ الْجِنُّ لِسُلَيْمَانَ مَا أَرَادَ مِن مَّسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَمِن قُصُورٍ وَمَا يَشَاءُ مِن صُوَرٍ وَمَا يَشَاءُ مِن قِطَاعٍ مِّثْلِ حِيَاضِ الْمَاءِ الْكَبِيرَةِ وَقُدُورِ الطَّبْخِ الثَّابِتَاتِ فَلَا يُحَرِّكْنَ لِعِظَمِهِنَّ وَقُلْنَا لَهُمْ اعْمَلُوا يَا آلَ دَاوُودَ وقليل من عبادي الشكور لي على ما انعمت عليه فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دبت الارض تاكل من سأتا فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما حكمنا على سليمان بالموت ما أرخد الجن إلى أنه قد مات إلا حشرة الْأَرْضِ تَأْكُلُ الأرضة تأكل عصاه التي كان متكئا عليها فلما سقط تبينت الجن أنهم لا يعلمون الغيب إذ لو كانوا يعلمونه لما مكثوا في العذاب المذل لهم وهو ما كانوا عليه من الأعمال الشاقة التي يعملونها لسليمان عليه السلام ظن منهم أنه حي يراقبهم ولما ذكر الله ما أنعم به على داود وابنه سليمان عليه السلام ذكر ما أنعم به على أهل سبأ إلا أن داود وسليمان عليهما السلام شكر الله وأهل سبأ كفروه فقال.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 لقد كان لقبيلة السباء في مسكنهم الذي كانوا يسكنون فيه علامة ظاهرة على قدرة الله وإنعامه عليهم وهي جنتان إحداهما عن اليمين والثانيه عن الشمال وقلنا لهم كل من رزق ربكم واشكروه على نعمه هذه بلدة طيبة وهذا الله رب غفور يغفر ذنوب من تاب إليه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 فعقبناهم بتبديل نعمهم نقما فأرسلنا عليهم سيلا جارفا خرب سدهم وأغرق مزارعهم وبدلناهم ببستانيهم بستانين مثمرين بالثمر المر وفيهما شجر الأسل غير المثمر وشيء قليل من السدر ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَا هُمْ وَمَزَّقْنَا هُمْ مَزَّقَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٌ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 وإنا أوئياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من يرزقكم من السماوات بإنزال المطر ومن الأرض بإنبات الثمرات والزرع والفواكه وغير ذلك قل الله هو الذي يرزقكم منها وإنا أوئياكم أيها المشركون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 بل هو الله العزيز الذي لا يغالبه احد الحكيم في خلقه وقدره وتدبيره وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 بل كنتم مجرمين قال المتبوعون الذين استكبروا عن الحق للتابعين الذين استضعفوهم نحن منعناكم عن الهدى الذي جاءكم به محمد لا بل كنتم ظلمة وأصحاب فساد وإفساد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 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل أيها الرسول لهؤلاء المغرورين بما أوتوا من النعم ربي سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء اختبارا له أليشكر أم يكفر ويضيقه على من يشاء ابتلاء له أيصدر أن يتسخط ولكن معظم الناس لا يعلمون أن الله حكيم لا يقدر أمرا إلا لحكمة بالغة علمها من علمها وجهلها من جهلها وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمَنَ وعمل صالحا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 أولئك في العذاب محضرون والكفار الذين يبدلون غايه جهدهم في صرف الناس عن اياتنا ويسعون في تحقيق اهدافهم هؤلاء خاسرون في الدنيا معذبون في الاخره قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له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 بيعطائكم ما هو خير منه وفي الآخرة بالثواب الجزيل والله سبحانه هو خير الرازقين فمن طلب الرزق فليلجأ إليه سبحانه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء اياكم كانوا يعبدون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 فكذب كل منهم رسوله فما نفعهم ما أوتوا من المال والقوة والعدد فوقع بهم عذابي فانظر أيها الرسول كيف كان إنكار عليهم وكيف كان عقاب لهم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا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 وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إِنَّهُ سميع قريب قل أَيُّهَا الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين إِنْ ضللت عن الحق فيما أُبَلِّغُكُمْ فضر ضلالي قَاصِرٌ علي لا ينالكم منه شيء وإن اهتديت إليه فبسبب ما يوحيه إلي ربي سبحانه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 وكيف لهم تعاطي الايمان وتناوله وقد بعد عنهم مكان قبول الايمان بخروجهم من دار الدنيا التي هي دار عمل لا جزاء الى دار الاخره التي هي دار جزاء لا عمل وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد